واتقوا س الله الذي تتا ادونه به والارحام إن الله كان عليكم رفيدا يا أ يهل ا ا ل ي ن ن آ م و ا ا س ت ق م ب ا ل ل هوا قولوا قولن شديدا يطلع لكم أ عمالكم ويعمل لكم جروبكم ومن يطلع لها ورسول هو تقطيع لها ودم عظيمه فان اطبق الحديث كتاب الله تعالى واحسن ا ه د ي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تعاذنا الله واياكم من النار وكل ما قرب منها من قول او كمل ثم اما بعد تكلمنا في الدرس الماضي عن موقعه ا ل ي م ا ن ة وعن سيف الله المسلول خالد رضي الله تعالى عنه بطل ا ل ح ر ب ي في دنيا المسلمين الذي أ د ى ووفى السيف الذي سله الله تعالى على المشركين والمنافقين والمرتدين وكم كنا نود ان نرى خالد او على قل ان نرى شبيها لخالد ولله ضره ماذا افرغ افرغ اضغاث احلامك واحلامك رى لا تنطلق من رواها الا ان تجد قيد الثقود في معاقلها و ف أ اقدامها ا م ة ع ج ي ب ة تلد القمم وايضا تشارك في ان تنبت الرمم وبين ا ل ق م ة والقاع مفاول ومجاوز ا م ة ع ج ي ب ة خالد بن الوليد الذي ر م ى الله به الشرك والمشركين كانت هيبته تصدقه عندما يسمع اعداءه ب أ ن قائد الجيش ق ا ل د يحوزون لطف النصر إ ن ه رجل صدقته ي ب ت ه وسمعته ومن عناصر النجاح في ي ق ي ا د ة أ ن تكون ق ي ا د ة م و ه و ب ة يطمئن فيها ا ل أ ن ص ا ر إ ل ى النصر المبين و إ ل ى ا ل ث ق ة في ا ل ب ط و ل ة و ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ر ج و ل ة إ ن أ ي جندي قاتل في جيش خالد تجده يديس رابط الجاش مستكل المشاعر ل أ ن ه يعلم نتائج المعارك وفي غير قيادته تجده م ط ا ر ب ا مرتبكا ل أ ن ه يعلم أ ن القائد ليس خ ا ل د و أ ي ق و ة في ا ل أ ر ض تعلم أ ن القائد خالد تصاب بالارتلاك وبالتشتيت كما قلنا أ ن البراء بمالك كان يبول على نفسه ش ج ا ع ة و ق و ة ولما سمع م س ي ل م ة الكذاب ل أ ن خالد هو قائد الجيش باد على نفسه لبنا ً واقترارا ل أ ن الجميع يعلم كيف خالد ومن هو خالد كان يقاتل بهيبته قبل أ ن يقاتل بهيبه ت هلا وجد في المسلمين ا ل آ ن من له حتى أ د ن ى ه ي ب ة واحترام إ ن العرب والمسلمون ا ل آ ن يشيرون خصومهم بالاشمئزاز والاشمئناص فقدوا هيبتهم وردودتهم ك ي س لا وقد أ ع ل ن و ه ا ع د ة بغير ابي بكر وخالد بغير مرادع يقف يردعهم عما ف ر ق و ا فيه في دين الله تعالى ومن يقف ي ح و ش ه م ويحوزهم حتى لا يعود الى دين الجاهليه يقف جميعا منه حربا ش ع و ا ت الخصم م ن ا و ي و ا ل م ن ا و ي م ن ا و ي كيف يصنع ص ن ا ء الخير في ا ل ا م ة الخير وهم يجدون ا ل م ب ا ر ك ة والحرب من كل شر رغم ان الدجل لا ينكرها وان الاقتراب والربكه لا ينكر تنكرها عين ولا تبصرها قبل ان يسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سافر إ ل ى اليمامه ومر بمسيلمه الكذاب فقاله ما نزل على صاحبكم الا اصحاب المذاهب الناقصه ي ق ت ف و ن اثار اصحاب المذاهب ا ل ك ا م ل ة لعلهم يلتمسون فيها شيئا من ك م ا ل او يلتمسون شيئا من رب اعوج ا ي س ل ج صدورهم وصدور اتباعهم والا ف م ا ه م ماذا م م ز ي ة هذا التعقب وما تسخيره الا ذلك وكان المكلمه لم يموت وكانه حي في صدور ك ث ي ر ة تتعقب الخير قاله يا عمرو ما آ خ ر ما نزل على صاحبكم ف ج س ف ما آ خ ر ما نزل على صاحبكم ما لا يقول ما هي آ خ ر أ ق و ا ل ه م ا هي آ خ ر تقليعاته و ن غ ر ي ا ت ه وكان جاهليه لم يسلم دعه واذا سقط الفطره وارتقى الحس وعلق الكرامه فان الجاهليه لا تمثل في واقع حياه الناس شيء لا تمثل الا الحرافه دين اما اذا اضيف للجاهليه اعتكافا في الصبع وقله في الكرامه ودوارا في الضمير لا أ د ر ي ولا يقعفني ت ع ذ ي ر كيف اصف ا ل إ ن س ا ن يكون وهذا وقف عصر ينطبق تمام الانطلاق كان في ا ل ج ا ه ل ي ة أ ص ح ا ب كرامه كان لهم ن خ و ة وجاء الاسلام يعدلها فقط في الاتجاه الصحيح قال له ا ن ز ل ك عليه الصوره هي من أ ب ل غ القول ومن أ ف ض ل ه و أ ح س ن ه جاهلي كافر يمدح كتاب الله تعالى نعم إ ن ه لا ينكر الجمال لان صبعه يعرف الجمال إ ن الذين ا ت ك ف ت طبائعهم ولا ينظرون إ ل ى الجمال و إ ل ى البهائم هم اقرب الى ح ي و ا ن ا ت منهم للبشر انظر إلى عمرو قال نبات عليه ا ل ص و ر ة هي من أ ب ل غ ما نزل ولو وسعت الناس لكفتهم قال ما هي قال سوره العصر والعصر ان ا ل إ ن س ا ن لفي خسر الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لم يقرا التفسير لم يؤمن لم يعلم ا ل ت أ و ي ل ولكن نظر في النظم الادبي أ الرائع لكتاب الله تعالى وجد ان الحق يعوده صبر وان الانسان حتما خاشر الا من امن بالله وصبر جاهلي لم يعوده تفسير فامسك ب ر أ س ه ا ل م ا ص ي ة ا ل ك ا ذ ب ة ا ل س ا ع ة واخذ ي س ت و ل د ويستخرج من حمضياته ومن قذاه ومن ر غ ر ت ه يريد ان يضاهي كتاب الله تعالى قال ت س م ع يا ع م يباهي ا ل ق ر آ ن قال قل قال يا وبر يا وبر ما أ ن ت إ ل ا عجب وصابر ووجهك حفر ونقر على تاويل س و ر ن ا ل ص ر ووقف و ا ب ت ك م اتشام السذج الذين خدعتهم ضمائرهم قبل أ ن تخدعهم رجولتهم وكرامتهم إ ن الضمير اخدع لانه في نوم طويل ما يدري اينصر هذا ك ن ام يخذله يبيت الرجل منا لا يدري هو ناصر لدين الله تعالى هو خاتم له هو له أ و عليه لا يدري هو فقط يتحسس في جنقوده يتحسس ما في جعبته ل ل ن ا ل اكاتب أ م خاسر ه ذ ا هو مقياس المكتب والخفاض في حياته اما ي ت ح س ف ضميره و إ ي م ا ن ه ونفسه فكلا و ا ل كلا فالحسابات ه ي ر ذلك ف ا ل ت ر ي د ليس من هنا بل من هنا ماذا نقول وكيف نفرض العلاج وقد وصفه الله تعالى في س ت ة آ ل ا ت ايه و م ئ ت ي ن وست وثلاثين و ت ج د في جيوب الناس وفي صدورهم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وما يزيد الظالمين الا خسارا شفاء نعم قال ما فرى ما فرى يا عمرو و ع م ر يحارب ا ل إ س ل ا م و ر ب ل ج ا ه ل ي ن وهو ي ظ م ه أ ن يوافقه على ه و ا ه عزيز ع م ر المسلمين لو عرض عليك مسلما ق ض ي ا خصومه في مسلم آ خ ر قلت لا الحق معك و إ ن لم يكن معه الحق ت د ا ه ل ه كيف وفي صدرك كتاب الله تعالى وعلى لسانك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وتداهل وأنت يداهن مسلم لم يداهن عنه قال والله يا م س ي د م ه ما أ ر ا ك إ ل ا كذابا سبحان الله والله ما أ ر ا ك إ ل ا كذابا كان عندهم سموك كان عندهم م و ك ر ا م ة لم يدعوا ضمائرهم في سوق ن خ ا س ة من اجل دنيا قذره اختصهم الله تعالى بهذا الهدي وانزل فيهم ر س ا ل ة لما يعلم من كرامتهم عليه ونخوتهم ورجولتهم عجائب زمن عجائب زمن بل وعرائك موالد لا تدري لها منتهى ما اراك الا ك ذ ا ب ة وتركه و ا ن ط ر ق الكذب ي ط و ع على العقول نعم على الطبائع المرتكبه كان يقلل النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس صاحب ه د ل أ ن أ ب ق ا ب الهدي معروفون اصحاب ابحاث ومراجع وطول سهال وسهر أ م ا المقلدون ليس لهم إ ل ا التقليد والتعقب كان يعلم أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ا ض ق ق في بئر صارت وجاد ماؤها قاله اصنع كما كان يصنع محمد اصنع لنا كما كان يصنع فوقف على بئر فبقق بها فرارا اما من ع ا ق ب اما من راشد ابدا والله ان الهوى يعمي ويصم اله جديد ف و ى على العالم وعلى ا ل ب ش ر ي ة يعمي ويصم قال لعلها م ر ة ي ج ر ب ه اخرى و ا خ ذ به الى دير اخرى م ل ي ئ ة حتى لو غابت بعض الغالب يبقى فيها بعضا ها إ ن للدجاجل بذلك و ل ل د ج ا ج ل ة نظريات لا تدريها ا ع ل م ا ن ي ة ز ا ئ ف ة أ م إ س ل ا م ي ة ز ا ئ ف ة والكل يجمعه موت الضمير ذهب الى ا ل أ خ ر ى و ب ص ط فيها ففتح ولد من ماء عبد ذ الى ملح الغزال ن هل من راجع الى دين الله تعالى ومن متبصر ابدا والله قالوا له ان محمد يمسح على رؤوس الصبيه يبرك عليهم افعل لنا كما فعل فمسح برؤوس الصبيه فقرعوا جميعا سقط شعوره بركه م س ي ل م ة ماذا ي أ ت ي م س ي ل م ة إ ل ا بهذه البركات ف ر ع و ا جميعا قال لهم ان محمد يحنك بعض أ ط ف ا ل المسلمين كما حدث مع طبيب ب ز ب ي ر وغيره ادخل في أ ف و ا ه ه م فسقطت أ س ن ا ن ه م و ل ا س ر و ا يعني ع و د لسانهم لا يستطيعون أ ن يتكلموا ا ل ل غ ة الصحيحه ليس ذلك الكفى ووقف الامر على ذلك قالوا ان محمدا يدخل في قضائف الناس وفي حدائقهم الغناء ويتعمد الوضوء فيها ويثيل ماء وضوئه في انهارهم ومجاريها فتثمر وتينع وتزداد بركه افعل لنا ذلك رجل مبروك صفق لي وطفق دينك طفل حديث والعمله واحده والوجه واحد من اين ت أ ت ي البركه ة لاناث لا اللي يقيمون الليل من اين تاتي البركه من اناث لا يقومون النهار من اين ت أ ت ي البركه من اناث ياكلون بدينهم من اين ت أ ت ي ه م البركات انها ب ر ك ا الشياطين حلت ي القوم فاورثتهم البواب لما تنظر في أ ق ط ا ع مصر من أ ط ر ا ف ه ا تجدها ج ن ة خضراء تقول ماذا ذ ه ا ل قوم من فقر مدفع اذعق هويده بلدنا على الصحراء ارضنا خضراء اين سلف فتشوا في انفسكم انظروا إ ل ى كل مسيلمه يكذب على الناس في دينهم وفي دنياهم هذه هي ا ل أ س ب ا ب ا ل و ا ق ع ي ة وان غضبنا البصر والصرف عنها فنحن كذبه نشارك في الاسم هذا والله مشاركه في الاسم فتوضى ابن سيلم وسال الناس في حدائق النخيل فيبك النخل وجفف ا ل ح ه و جاء بالخراب والشراب على ك و م ه ليتهم راوا ذلك وتركوه بل اعانوه وساعدوه في الكشاء العسكري ع ص ب ي ة عمياء وبعد أ ن ت ف ك دماءهم خالد كما ذكرنا في الدرس الماضي و أ ث ر منهم من أ ث ر وهم بن حنيفه الذي تزوج منهم علي بن أ ب ي طالب بن ا م ر أ ة والتي أ ن ج ب منها محمد بن ا ل ح ن ف ي ة ا بن علي المشهور جدا حتى لا ن ق ر ك ولا فرع واحد من م س ا ل ه لنيه ل هذه ا ل م س أ ل ة ومن العديد و ك أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ينظر ل ل م س أ ل ة من ثوب شتير قد ي و ج ي ك بعض العلماء أو بعض ل ل ع م ا إ ل ى م س أ ل ه ي خ ر ر ك منها و أ ن ت تظن أ ن ا ل م س أ ل ة هي مجرد ت ح ج ي ر بعيد ثم تاتيك المفاجاه تسقط في آ د ا ر ه ا وفي وحيها أ م ا علمت أ ن هذا كان إ ن د ا ر ا ً بعيدا ً لم ا لم ت أ خ ذ به كان ر ج س النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم مع نفر من أ ص ح ا ب ه و كان فيهم الرجال ابن عنفوه الذي ذكرناه في الدرس الماضي و أ ب و ه ر ي ب ة ي د ل س و ر فقال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم إ ن ضرت احدكم في النار كجبل رخص واحد من ا ل ا ب ي ن المفروض ا ل ن ا س ا تسمع هذا التحذير كل إ ن س ا ن يدور ع ل نفسه لا ينام الليل حتى تكون تجدي في بشيء في رخي غيره لا يحوزها في ج و ف ي هو ومن ثق الصحابه انهم كانوا ي ن ج ل و ن الحديث في موضعه ب ق ط ع ي ه دلاله ي ب س ا ط ه ان ضرت احدكم اي في كل هذا الجمع واحد لم يقرب منهم خارج ويقول كل هؤلاء كفار ل أ ن فيهم واحد كذا وكذا لم ي ق ر ؤ هذا ا ل خ ا ر د فيه و ا ن ع ط ه م بذلك قال أ ب و ه ر ج ر استمسوا جميعا فما بقيت إ ل ا أ ن ا والرجال ابن ع م ت و ا فصرت ل ا ح ب ي ت الليل الا باكيا مرتعدا واحد من الاثنين ظلت اخذنا في النار يلا ه و ه قال فلما ارسله النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ل ى مشيدمه يدعوه الى الاسلام وان يعود إ ل ى دين الله تعالى استاثره بعض المال واشركه في المسؤوليه هل عمرك هل ي م ك حاجه لطيفه كذا وكذب معنا هنا إ ي ل مع محمد إ ل ا زهد وقيام وقيام واجهد وسلح ودماء يا رجل اجل إ ن حدائق اليمامه لها معنى إ ن حدائق اليمامه لها م ع ن لا تجف ا ب د وثماره ا ط و ر العام ماذا ت ا ق د من صاحبك ه امن به و ج ل ب قال أ ب و هريره فسرحت وامتثقت أ ي ع د ز ت ا ل م س أ ل ة أ ص ب ح هذا هو الكافر الذي صرته في النار كجبل وفر ق وايضا في صحيح البخاري ان ضرس الكافر في النار كجدر و ا ح د وان غلظ ج ل ت ه مسيره سبعين س ن ة سبحان الله اذا كان ضرس واحد امر اثنين وثلاثين س ن ة يعمله ايه إذا كان وكم يكون الجن ليذوق العذاب ف إ ن اسمك يا ابن آ د م هو مركوب يحملك اما إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار ف إ ن هذا الجسد سيفارقك في الدنيا حتما وستاخذ مركوبا اخر في ا ل آ خ ر ة فمركوب النار معروف ضخم جدا حتى تتعرض مساحته الضخمه للعذاب كلما ن ظ ر ل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ذوق مسير الصدعيه لا جلد ل أ ن هذا الجلد يتصحا سريعا لا يصح في العذاب وكذلك المسلم يبعث على ه ي ئ ة ابيه آ د م ستون ذراعا يؤتى شهوه ناف ا ر ج ل في, في الجناء والطعام والشراب ل أ ن ه جسم ل ل م ت ع ة والاستمتاع لكي ي ن ت ى ما ن ا ب ه في الدنيا من شطف عيش خالد بن ا ل و ل ي د نظف اخر ج ي د في الشمال وكنعته ص د ذ ا ل ت و و و ص ا ر ر ع ب ا في د ي و شروني وفي خالقهن حكم الطبري في التاريخ قال في احدى معارك خالد بين الروم وبين ب ي و خ المسلمين بعد ان دوافهم واحاط بهم احاطه السوار بالمعصم قال قائدهم وكان اسمه جبير او ج و ي ر على التحريف والتصحيف في كتب الحديث قال اكون به فجاؤوا به اليه إ ن القائد ي ج ي د أ ن ي ر ى الكفر ما كان عنده غدر كما هو ا ل آ ن إ ن الرجل قد يطلق ص ر ا ح ك من المعتقل ويضربك بالرصاص بعد ان يطلق ص ر ا ح ك ويكتب في الكشوف خاصه ان أ م ط ا ر ك قد يصنعون لك م ك ا ي د وغدر عجيب جدا ونسوا ان النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال إ ن لكل غادر لواء يوم ا ل ق ي ا م ة ي و ض ى عن جيشه ويقال هذه غ ف ر ة ف ل ا م في ف ل ا م ة فضيح ة علني ة على الملا يوم ا ل ق ي ا م ة ذهب إ ل ي ه قال ه أ ن ت ق ا ئ ف قال نعم قال أ ح ق ا أ ن نبيكم أ ن ز ل عليه سيف من السماء و أ ع ط ا ك ه انك ا ن و ق ف لمستوى الخيال لما أ ش ي ع عنه انه سيف الله المسلول اذن كيف؟ إ هو المشكله ا ل س ي ف الذي معه هيا ل ل ق ن ب ل ة ا ل ن و و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة لابد أ ن نفكر فيه احقا أ ن نبيكم أ ن ز ل عليه سيف من السماء و أ ع ط ا ك ه قال لا ا م ت ل ي ت كذلك فهو يرضى على هناك ماديون لا يعرفون أ ن ا ل ح ي ا ة إ ل ا ا ل م ا د ة يظنون أ ن الرجل ينتصر في السلاح و السلاح لا يصنع شيء ئ درجات بل السلاح بالرجل ما ق ي م ة السلاح, السلاح ان كان في يد م ر ت ع ش ة و ما ق ي م ة السلاح القلم كان في يد خاينه ما قيمته لا ق ي م ة له إ ن ا ل س ي ف في يد الرجال اصنع المعجزات و كانوا ح ا ر ب و ن أ ق و ى جوا ل ع ا ل م شرقا ومغربا ومع ذلك ه د م و ه ا وانزلوها من على قيادتها لماذا ل أ ن ه م ا ت و ا بعضهم اربابا من دون الله وهذا الذي ت ر ك ل و ن فيه ا ل آ ن وتعيشون في دولته يتفض الذي الذي الخياصرة الاسلامية بعضنا بعضا ارضابا ذهب من دون انزل الله وهذا أنزل دولة الاكافرة من عرضنا عرشها وهذا من دولة دولة ذهب التواضع ذهب حلاوة ازال ذهبت الاخوة、الإسلامية. ان القائد مع جنده كواحدهم لا, لا يكونوا ياتون الا في الميدان القائد قائد والجندي جندي اما الان يخلع القائد ركبته في الميدان خ ش ي ة ا ل ا س ت ك ا ر وان ي ص ف ا يكون معروفا هكذا ببشرته البيضاء او بملابسه ا ل د ا خ ل ي ة اما في ح ا ل ة السلم فهو معروف ا ل ر ت ب ة د ا ر ز المكانه يسترشد على أ ن ص ا ر ه اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله قال هو لكني خدعته و آ م ن ت به فدعا لي بالنصر والفلاح فهو هذا ان خالد لم يرجع ا ل أ م ر له كما يرجع بعضنا ا ل أ م ر ل أ ن ف ه م يقول نعم س ي ف ي ه ذ ا ل ي أ ت ي بالانتقاء ولكن ماذا فعل الرجل ف ه البقيه <تصفيق> المقابل المدائن ارجع المساله الى نبيه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في ت ر ك السلف كما يدخل فيه جماهير المسلمين العام راجعين ب ق و ة السلاح ف ا ل ث ا ل ث سلف ا ل م ع ر ك ارجع السلاح للوراء وليس ل ل ا م ا م ماذا اصنع السلاح وماذا صنع السلاح ان الرجل ا ل ع ق ل ي يقاتل بغير السلاح ويعرف ص د ر ه لله تعالى ينتصر لله من اعدائه ومن نفسه قال ان الامر د ع ا ة ولذلك قيس ل م عاصم دعا قومه ان يصالحه خالد قالوا لماذا م ص ا ل ح ه ومعنى ا ل ق و ة قال يا قومي انه رجل ميمون ا ل ح ا ض واسره ما قاتل الا إن انتصر وما ََ رفع َََ سيفه َُْ في ِ معركه َََ ت ِ ل َ ا حسنها َََ رجل منصور كيف تقاتلونه ارجعوا الى غيركم قال أ ه وصدى ذلك قال نعم تصارحوه رجل عاقل يعلم المساله يعرف ان سيف خالد لا يعود منفكسا ابدا وكذلك سيف الاسلام في كل عصر لا يعود منفكسا ابدا وهو الذي كان يقف بين اصحابه واقرانه كالجندي المغوار لما قاله عمر في معركه اليرموك ل ا ع ت ق ا ض بعض الناس ان خالد هو من اسباب النصر مظنه الشرك فارسل له رساله اطع امير المؤمنين واطع امير الجيوش ابو عبيده عامر بن الجراح وانت تحت امرك يا امي الايه فاذا بعد كل اللي عملته تبذل لي كان شق ك ا ف ع ن ج م ا ع ة اخرى و ل ي ش م ن ا ص ر ا انتم من ه و ن وانا من ه و ن خان ومعه طيارق وجيوش ماذا يسمع هذا الرجل انه ليس عصريا في اواخر القرن العشرين انه رجل يخشى الله تعالى و ي ب ق ي نصره دينه جلس مقاتلا في جيش ا عبيده متواضعا جندي من الجنود وهو خالد عجبا عجبا لامرك ايتها ا ل أ م ه ف إ ن المؤمن فيك يصل إ ل ى ع ن ا ل السماء و إ ن المرتكب يرتد حتى ا ل ح ف ر ة لا يستطيع أ ن ينقذه منه أ ح د طالما توضا وتمضمض بهواء اتخذ بعضنا بعضا أ ر ب ا ب ا من دون الله لما أ ر س ل و ا المغيره بن شعبه الى رستم ورستم ثالث الروم معروف وتاريخه معروف جدا في الاساطير وفي الحقائق وسمعته تصديقه ايضا قالوا ارسلوا لي قائد مقوات عرب يبعثني رجل طيب ح ل ي ل ما يصلح ل ه ع ل ا ء العلماء وكان مهير بن شعبه غ د ر في ا ل ج ا ه ر ي ة غبان ف ي ف ه لا ي ب ت ر د ا م ا دائما فقال طريق لا يترك طريقا ا ل ى ق ط ع وفي جاهليته كان كذلك ف ا ر س ل ه اليه فلما وصل الى ربط جلس معه على سريره فوجد احمرار وجه الرجل يعني ا ل ا ب ا م يعني الشرف الغوص ف أ خ ذ جنوده اليهولان رئيس ا ل ح ر س ي ن ت ا ج ع ه م ن ذراعه كيف تجد بجوار ا ل ق ا ئ د لم يستطع وجودها ن يقيمها ا ل م ك ا ن كلهم يجدوا اذا ع ث الجبل ف ا ن ت ف ق إ ل ي ه ا ل ك ف ا ف ي ا ل ك ر ا م ة و ا ل ع ز ة قال سبحان الله كنا نسمع في القصص عن حلمكم و وعن حسن اخلاقكم أ ه ي سمعه ل ا كنت أ ع ل م أ ن بكم كل هذا ا ل س ف ه أ ي ت خ ذ بعضكم بعضا اربابا من دون الله إ ن ه ا د ش ا ر ة أ ر ج ع بها ل أ ص ح ا ب ي إ ن ك م مغلوبون كلام من ذ ه د ان الذين يتخذون بعضهم بعضا أ ر ب ا ب ا من دون الله يهدمون يغلبون ك ل م ة فضل ليس بعدها هدله لانها عباده من دون الله تعالى ورجع بها الى اصحابه والحاصر ان ا خ ا ن ك عمل في شمال ا ل ج ز ي ر ة وسبقت هيبته وسمعته وجند فارس وجند ا ل ر و م ونقف عند هذه ا ل ج ز ي ة في الشمال حتى نطهر ج ن و ب الجنوب ة الثانية اقول قول هذا واستغفوا الله الحمد العالمين قولي لي ولكم الحمد لله هو رب、العمين. و ا ل ص ل ا ة والسلام على خير خلق الله اجمعين محمد نبي ا ل ر ح م ة صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بقيت رضيعه وكنانه و د ي مذلج و د ي ش ي ل ا ن ف ا ت د و ا أ ي ض ا عن دين الله تعالى وتركوا د ي ن ه م وكانت قياده ة هذا الفيلق في البحرين هل يذكر الناس الان البحرين من المسلمين يذكر الان البحرين لا يذكرونها هل يذكرون ماهي ا ل ق ي ا د ة ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن في البحرين لا يذكر المسلمين لانهم انشقوا عن واقعهم فرقوا كل شيء وراءهم ظهريه إ ن ا ل إ س ل ا م لا يهمهم في شيء لا يهمهم إ ل ا ح ي ا ت ه م و ي المسلمين في المسلمين ان يكون المسلمين في ا ل م ا ل م ي ن في ا ل د ي م س ل م تروا في طلح ا ل ي ه و د م ا ل ف ل س ط ي ن ي ي ن عقدوه في م د ر ي ا ل م ا ذ ا م د ر ي ا ل أ ن ل س معقل ا ل إ س ل ا م والمسلمين إ ن الكلام له معنى د و م نحن نفاوضكم على قصة كانت معكم و أ ن الكلام له معنى ولكن للا تتولى امر المسلمين ص ي ة ع ر ي ض ة لا تعي ولا تعقل وشد ا ل أ م ر لغير أ ه ل ه ترك العلماء وترك ا ل ج ه ا ز ة وجئنا بخلق هم عراض الخفا لا يقولون إ ل ا مصالح دنيا عن قريب تزول عنهم ويعودون إ ل ى ربهم فيوصيهم حسابهم الذي وكالوه ف و ه لي للمسلمين على ع ر ف ا ت الدنيا البحرين معطي لأمريك السابع الأطول لا سابع لا لا هناك لأن أطولا المحفوظ والمشهور يعرف أحد وقال صاحب الوحي المتواصل الذي يقول الجيوش في هذا المكان إ ذ ا قامت ح ل ا ف ة إ ذ ا قامت ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة جاده ا ل ث ا د ع و إ ذ ا قامت ا ل ش ر ط ة السادعه و م ر ك ز ه في البحرين ر د ة ج د ي د ة فقوم ب ش ا ر ت ي ه ا و أ س د ا ف ه ا ا ل ر ا غ ي ة ر غ ا ء ا ل إ ب ل والمسلمون غفل غفاء نيام ا ر س ل النبي صلى الله عليه و آ ل ه و ك ل م العلاء بن الحضروني الى البحرين وهو من ا د ل ة ا ل ص ح ا ب ة ومن علمائهم ومن اكثرهم وارعا وتحننا لله تعالى وكان رجلا مجاب ا ل د ع و ة لم ا مجاب ا ل د ع و ة اخلق لله تعالى في السر والعلن لا ي أ ك ل خ ر ا م ا ولا يتجل في الحرام فاذا دعا الله تعالى اجابه واذا اقسم عليه اضره فاشرمت البحرين ورجع العلاه ولما مات النبي فقلم ارتدت عن بكره ابيها فارسل ابو بكر جماعه من الصحابه او من التابعين الذين لم يلحقوا النبي فقلم لايام كالمثنى بن حارثه شيباني والمعنى ن و ا ل م هو ج ب الامام احمد رحمه الله تعالى أ ح م د بن محمد الشيباني ماذا ينجب ا ل أ ش ا و س والاسود ماذا ينجبون أسد الحرب أ ن ج ب أسد ا ل س ن ة ذريه بعضها من بعض إ ن ا ل ت ر ب ي ة لا تخطئ ايضا م و ل ا والله قاتل هذا المرتدين وردع الناس لاذن الله تعالى وقاتل هذا المؤولين بالنصوص والوحيين رغم أ ن ه م عذبوه وكفلوه كان كابي بكر ا ل ص د ق الثاني وقف في وجه المؤولين راجع العلاء بن الحضراني وفي ج ي ت ه أ ب و ه ر ي ر ة و أ ج ل ه الصحابه وانطلقوا في الربع الخالي مكان قصر ليس به ماء ولا ماء بجت به ماء ولا غذاء وحملوا رحلهم على ابعرتهم وانطلقوا وبينهم يلثون في ل ي ل ة الليله ة ا ر ب ت ونفرت منهم الابل فلما وضعوا انفسهم على الارض سعدا ا نفرت الابل وهربت وداس الناس في غم وهم وكرد عظيم فذهب إ ل ي ه م ايها الناس أ ل س ت م المسلمين قال قالوا نعم بلى أ ل س ت م أ و ل ي ا ء الله تعالى في ا ل أ ر ض قالوا بلى قال اذا لم ي ض ي ع ك م لا ت خ ش و شيئا ل أ ن ا ل ص ح ا ب يعلمون أ ن هذه أ ل ا ر ض قط وكانوا ليلا ولو خرج عليهم النهار وعالت ا ل س م س لهلكوا من حرها في البيداء ل أ ن خيامهم على ا ل ا ب ع ر ة نفرت و خ ر ث ت حتى جاء الطبشه ردا ف أ ج ن واقيم وصلى بهم الطبش وقال أ ي ه اجثوا الناس على ر ك ب ك م ذله لله تعالى و ا ع و ا م ا ي وامنوا واخذ يعلي ع ق ي ر ت ه في جوف السماء اللهم ان هؤلاء أولي اولياء خ ن ف ر ه م واعزهم وثبت أ ق د ا م ه م يا رب العالمين ويا أ ر ح م الراحمين ويا واخذ يا قمر يا بديع السماوات والارض يا من ليس له ش ب ي ه وليس له م ن ا د ع في الملك حجب دعوانا وهو ي ش ت ع ويرتعد و ا ل ص خ ا ب ة ينظرون و ا ل س م ت ف ص ع ب و ا ل ص ر ى يلمع وكلما اشتكى ا ع ا ء يلمع ا ل ص ر ى ويجداد حتى انهمر في ا ل س ي و ل فنظروا ي م ن ا ويسرى فوجدوا غديرا من الماء يطيب فحص اقدامهم أ و ل ي ا ء الله هل يضيعهم والله لا يضيعهم أ ب د ا ولذلك م ك ل م ه اليوم لو حققوا الولايه لله تعالى لاجتروا على اهل الباطل وما تحكموا ولا ت و ق ظ عليهم أ ب د ا ولايه من ا ت ط ا ع ان يفعل شيئا فليفعل مجرد تحقيق ا ل و ل ا ي ة هي أ م ن ذ ا طول دينك أ ي ن هذه ا ل و ل ا ي ة في عقل الضيعه اين هي أ ي ن دعاء السحر أ ي ن الذين ينامون فاستحر ي لما نصح رجل, رجل وقال له عليك بالدعاء فاستحر قال ولكني انام قال له ينام أحد في الصحر؟ وهل ينام احد فاستحر ي ك ل م ا نهديها ل ل أ م ا ل غ ا ف ل ة التي لا تنام إ ل ا في السحر ت ظ ه ر ليلها بدواء التلفاز وغيره و ع ن د السحر خنام عندما ينزل ا ر ب سبحانه في الليل الاخر هل من تارك هل من كذا هل من كذا ولا مديد يا غفاه السحر انشق الغدير تحت أ ق د ا م ه م فشربوا ورووا و ص ر يلمع و س ي ل تنهمر ت ج ر ي س ه ا ا ل ر م ا ن وبينهم في ذلك إ ب ج ا ء ا ل إ ب ل عن ب ص ر ف يديها أ ولم يضيعوا منها إ ق ا ل بعير ب م ا ذ ا هذا عباد الله تحقيق ا ل و ل ا ي ة و ل ا ي ة الله تعالى ولما قاتل وانتصر وسنحتصر المساله شر اعداء الله تعالى في جزيره دارين وهي جزيره في قلب الخليج الان ر و ا ل ي ه ا ما ي ه ن ا س ان الذي اراكم ا ي ة ا ل ب ر س ي ر ي ك م ا ي ة ا ل ب ح ان ت ر ب ع و ن ي ل و ا بلد امضي على الله و ا ت و ب ن كثير يوميني ارتفعي مثل ه ذ ه ا ل ج ز ي ر ة فوقف ع ل ى ا ل ب ر واخذ ي د ع و دع او سابق وين م ص د قال إ ن ي خ ا ئ ض ا ل م ان ا ل م خ ا ض ة تتبعوني فتبعته الجمال وتبعته الفرق و ه يركب جواده فكانوا ينظرون كرمل بل ه الماء لم يدرك الماء إ ل ا حوافر الخيل واسفاف ا ل إ ب ل يمشون على الطريق في ا ل ج ز ي ر ة عجيب ولايه الله صدقك يا ايها ا ي و ن ا ن رفعوا رايه الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> تقاته و انتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 「やめてください」「の 私の言葉を言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに言うときに ありがとうございます。 私はこの辺りにして書き込んでいると言われているのは私は思のんです。<音声> اليس كذوب هذه الايه بقاله اليس بشراء وقالت ا ل م ح ا د ه ارجع الشر والبدعه وقل تلك القبور شرف مخبي صنع و أ ن م فضيله ينبو عن الناس بل ودليل عبد ا ل ه ا م الذي يرزق هذه ا ل س ف و س ولا يريد ان يعينه ويطلق اي صفاء له ثم قال دينك ا رسول الله فان ح ق و هي المسؤوله ع ن ك والدين الذي نتحدث عنه دين نفوس ي ه الكبير نتبع الله تعالى على وجه الملك ا ل ث ا ل وقدم ا عن ذ ج ب ه من ولاه ناعم قالت يا ابن ابي جليت م ك ت ب ن ق ل و ب ا التي ت م ع م ن ل هذا الرحيل أ و ل شكوكه واحده من عقاب النبي صلى الله ع ل ي ه و سلم وان كان الله تعالى ل ي ت ط ع الامه في رجالات على سبب من هؤلاء ولكنهم دائما متفردين اهوائهم على الرجل في الدين العاملين وهو الذي ياخذوا الواسعه أ في كل دين ويامروا بحقوق الارض اعتقوا بعقائد ثلاثهم 私たちように思い出していただけるうに思い出しうに思い出ように思い出しているうるうに思いうに思いただけるうに思い出していただけるうに思いしていただううううううううううううう ولكن جهالهم بالدعوه وجهل كبير الله فالله راء هذين يصفقون الاصفر بصلاه الوحي وبصين الغلاه الحج الاولى فما ت د ا الشريف ابدا ان عصفهما قتل على وجه وعد على جمع واحد اجتمعوا لفضيله وعليك و غ ر هؤلاء واذا اتحول الدنيا إلا من ض و ف سعال الى إ نور قاطع يقطع فيه الحق حول القران من قرار م ف ر و ل مفقود في ر ب ل ا ل م ا قال تعالى ك ي ن ترى في قرانك لو رايتم هذا ا ل ق ر آ ن ليقراه المنافق وتقراه الامن وتقراه النساء وتقراه عزله النمل ولا يعقلون منه شيئا ل أ ن ه م لا يعطون منهج الملائكه كان ا ل ق ر آ ن ل ا م ر ا ء ويوم ان ج ا ء و م الامر ربنا شيئا فسلوا ا ن ي ا ومسحوها 私たちのお話を聞いてくれたのは、私たちのお話を聞いてくれたのは、私たちのお話を聞いてたは、たたたたたたたたたたたたた。 الذي يليق الله يا شيخه انه قاتل على هذا التنزيل مصريه ونحن لم يقاتل عليه وهي مره واحده قاتل عليه يوم تنزيه حتى ملا الارض هدى وقاتل و ا ح ه يوم ت ا ر ي ه في يوم الرزقه بنزل الصواب ونزل الاخلاق لم يشتدوا م ر ة ولم يجدهم الرحم العدد خ ل ر ا بل كانوا ينطلقون في كل ز ر ا ر ة من ح ي الغروب من ا ل أ ص ف ر لانهم إ ن م ا يلاحقون عن الله وعن شريعته اشرك ا م ر و م ان يعبدوه ولم تكلوا او رحوه ل أ ن الله في محمود الحاكم والاخر اتخذوا قرانهم لواءا ومنهاجا اما بالتاكيد الاولى وفي كل ج ا ه ل ي ل التي استخدعها فعله كان الله ع ل د ه م دقيقه ت ا ر ي خ ي ة الخطر أ ن ه خلق العالم عملا وتنحى ا وفضلهم َ والقلب ا ل َ ا ه ل ي ه يمتعون ولا يتحاربون َ ش ر و ط ه م ْ اي يتقن بعضهم بعضا اصلا من د و ر الله وهذه التماس الجاهليه ي في اي عصر علاقات الله لكي يملك الخير يقول كانما يجرؤه القلب على نصر المالكين ف ي ق و ل خلقناه م ل ا ن ا و ن ي س في خوضه منه ح ي ا ً ولا ق و ف ا ً ولا خشوعا ً ولا كتابا قال محمد ع ل خ ل ق ط معلومه تاريخيه ف ف الزاهد يقول الله تعالى معلومه ت ا ر ي خ ي ة خلق السماوات وخلق الناس ع ق ي د ة الاجزاء عباد الله 私は一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人の人生を表すことはないです。 ونقول هؤلاء المرجئه لو كان ا ل ز ي م ا ن كما قلتم اذا لكان ا ل ع و ن مؤمنا لكان ا ل ع و ن مؤمنا لما قال امنت بالذي امنت به بنو ا ل ر ا ئ ي ل اذن على قول المرجئه فهو مؤمن و ل ق ي س على ذلك فهو مؤمن واليهود ان الله يؤمنون بان الله قد اكل ذلك المطالب ويؤمنون انه يعرف على شرط ابيه لذلك هم مؤمنون سلم الله عز وجل عقيد الامه يقولون بان الله رب القلوب فليس فيه طبيعه ان ا ل ث ن ي س ي ق و ل و وكان الذين يقاتلون على السنه ل قد قرض قلوب الشوكات لو سالك ن ذلك ملايك تهدفهم للخطر وملايك تهرب صخورهم بهذه الحروب ا لما ينكرون ان ما عندهم نقرا حين نعود عزه في ثوب الارجاء ولكن لها ابا بكر ي د ة ك عندما يقوى الله و و ر س تعالى بالقوام والصيام والفرقه لا تجد ارادتها مع ذلك لانها عمل من مصل تاني حين صغير ه ا ل الدين الذين استولوها شيء له مثل البقره كانوا ي أ خ ذ و ن ا ل ق ر آ ن بهدم التلقي ما هدم للحركه و ا ل ت ش ر ي ع والاحسان انظر يا رباه في قصه الشواكبين بنت جحش رضي الله تعالى عنها بالاسامه اليه و ا ل ق ص ة فكفها صور الاحداث وعجل البخاري في صحيحه في اهل الاخلاق وكذلك وقار السنه بين وليد ا ل إ ذ ان تعمت النبي صلى الله عليه واله وسلم تشترك معه في ا ل س ل ط ة اي من في ا ل ص ر ح والسلاسه هو فيه ش ر ي ف ة و ا ل ك ف ا ر ه في ا ل ت و ب ا ل م ح ط و ر ك ه وهو معموم من دراسه ا ل س ن ة فارسل اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ابي سبحي قداما فقالت رسول الله لا انكحه ابدا انا حره وهو له سمعا وهو ليس كفو لي. فرجع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانتبه مع بنات المضجعه فارسل اليها النبي انتبه سلمه قال والله لانك اهواء فذهب اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اقرطره لي قال نعم قالت اذا ارضى بما رضاه الله ورسوله لي لان الامر الاول ما صار عن ش وقد تقبل سبعه ا بنائي او لا تقبل هذا في حق المشكوك فيه كما لو انك قبل ايضا في دم الشبعه لا يجب ان تقبل سبعه الخاتم و الضيق او ن ل ا م ي ر و لا يجب ان تقبلتك قال انك ن امر هو ن م ر من الله تعالى و اقوله فاقبل و أ س ل م ت له نفسك وانزل الله مال فيها ت في ر ا ن ا لامتثالها وامتثال المؤمنين من قبل باحسن ما كانوا فيه من امر قران المسلم لا تقوم الساعه قران محفظه ولا تغطي المحاري قصه يحفظها الصغير والكبير ولكن هل يعرفون معناها هل س ا م ل و ا ا ن لا س ا م ل المؤمن ولا المؤمنين إ ل ا ا ر ا الله ورسوله ا ل ل ه ان يقول ل ه الخير من أ م ر ه نعم ومن يعص الله ورسوله فقد ض ل رواه ضل ل و ر س و ل ه ن ع م حسنا لو انسى موسى وقتا حول الكتاب ان تتزوج فلانا وهو ليس عبر رايها لو قطعت رغباتها لم تمتلكها لانه افتهم ح ي ا ة ه ا امراه افتهم حياتها الاحسان و ل ك ي شكال هذا امر الله تعالى وامر رسوله فلا اقدم لللهات ما زال لهم ان يعصوا الله ورسوله حتى ا يظلوا ضرارارا بعيدا من اهل الساعه كان ا ل ق ر ا ل في هو الحاكم وكان النبي صلى الله عليه و ا ل ح ا م يمتثلون امرا ل في ا ل ا ل ق ر ا ف في صحيح ا ق ا ئ ل ق ا ل ح د ث محمد بن, بن المثنى قال اخبرنا ع ب ا ل و ه ا قال ح ف ظ ن ا حكيمه ع عبد ع ف ا ئ رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن رحمه الله عليه و س ل م يا عفائك أ ا ن ي اراه ايه يبكي وتسقط ط م و ع ه على ج د ي في طرقات ا م د ي ن ة يبكي فتخيرا زي رحمه احد الذين عندنا بن عائشه رضي الله تعالى عنها تذوري حميد رجل الذين ايضا من العبيد ك ف ا ع ة في ا ل ز م ا ن ا ن ظ و ر ي ا ت ا ب يا ا ذ ا ل ل ه منهج التلقي الذي قاطن عليه رامزين ونحن نستكبر عليه ق ص ر ه د م ب بل نستكبر عليه يوما واحدا اقسم نستكبر هذا عليه ن و ي د ه ا ا ل س ي تم ان ينصر الى ا ل د ه ا ء من على المعارك وعلى اعوال المنازل الدعاء الثاني الساق البعيد عن الكذب واحسن المحالك و ا ل م ع ا ر نعم اعتقدت على الشكوى لو كان ي س ت ع ب ا الله يمتلك ا ل ع ل ما يحدث طلاق ا ل و ل ا د ي م ت ل لان قوله هو عبد يمتلك سمكيه ولها منه أ و ل ا د تركها النبي صلى الله عليه واله وسلم يتشفع لها قال لها يا نيره انتج على المدينه ان لدي منه اولاد ه إ ن لدي منه اولاد قال سيرى رسول الله صلى الله ي ه و فليس هل انتهيت من هذه ا ل ق ض ي ة فنفس عليها تاليه فقالت يا رسول الله اتامر ام تشفع انا والله الذي لا ينال ان هو لا يعرفه على علماء الامه الغلامان الاحرار الذين يبلغون شرعا وفعلا ايعرفون الفرح بين الامرين هل وفق عليك اهله ظالم انا هذه تفرط ا ل ك م ا ئ ر اين العلماء قالت يا رسول الله واهلي اترفع ام اطلب فرط بين الشفاعه والامر فان كان امر فلا تستمع ل ل ك ب ا ئ أن ت ا الشفاعه فاني اردت هذه الشفاعه قال لها ا ل اشترى ا ل اشترى قالت لا اهودي العباديه لها من هم السبب يقفون عند حلول الخصوم نزل ا ل ق ر آ ن يخرج منه حركه اما هذه الاجيال اخطا ا ل ق ر آ ن ثقافه كيف ا ل م و ل و م ي ن هذه العده وكيف ينسقطون كل حرمان للذين حتى يغضونها وسنستخدمها الى اموال في كفال جامع ضخم سنخلدها عليكم قولا في دروس صالحه الرزه ي في الدين والثياب الرزه ي في هذا الشعر والزينه الرزه ي في ا ل ز و ا ر ا الرزه في الصلاه الرزه في الحياه اليوميه الرزه بالتعظيم والغالب الرزه بالام ولا ينبو عنه ولا ينبت عليه الرزه في موت ا ل ش ج خ ورياده الجيوش واي صلاه وكيف تكون الرزه في كل شان تنقصد اهل ا ب و ا ء حتى يرغب على حقيقه أ م ر ك انتم من الذين يحفظون الله نفس عبادك اما حس بن ك ي م ك وسجاه وابو الاسود وغيره واخذ عنه وغيره ولا يختلف رسوله على انثاره ل في المسرعه الريد والريد محفوظ وانثارها ولا يمتدون ك علنا ولكن لا شيخ للركبه اين ايوه الركبه محفلهم ت س ك م بالركبه على الرجل ولا يجد شيبا فسر بالسيوف خ ض ل ت اولادها ل أ ن ه ا لم تجدها الا لن يحملوها لم تجد إ ل ا عندنا وخلق اليهود ا قال عندما نقرا ل ي الضفه ا ل غ ر ب ي ة في كرافتين محمد م ا ك وخلع ا س م ا ليس المفروض ان بنات عضضها فلما فلو أ ن ج ب بنات معه ليس هذا هو ف ل م ن و ص ولكنه لم يخطب رجالا يحملون منهجا لم ي م ك ب الا أ ن يحملون ح ي ا ل من حيث انت م ا خ و ه يقولون ما لا ي ف ا ل و ن و ي ر ا ل و ن ما لا يفعلون جهازهم طارئ ل ا ل كل مؤمن والى رجالته لتقسيم حقوقنا اولا رغم اني افكر في ذوقي عن حساب غيري لا اخرج للشائع قبل ان تقفل فتي وممتي انت ب ن ل س ك لا نفعل شيئا صالح الذين ي ذ ه ل و ن الى الروم ويتركون احذيتهم مرقصهم للوحي يعلوها القدر ورائحه الناس بين اضايح تسكن الروح ولكنهم ينظرون الى غيرهم اخواننا ل ل ك ر ا م ما السوء من الحلال الى ذلك اذا دخلوا الدنيا والتربيه حلوه حلوه الدنيا لم يخرج هذا منها الا ليحذروه اي حوادي النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها ا ع ا خ ر ولهم صلى الله عليه واله وسلم الحواريون في كل اقصيناتهم الساعه يحملون منهجهم يحمل هذا العلم من كل خير ر د و ل ه ردوله يحملون هذا المنهج يدعون عنه ت ح ر ي ف ا ل م ط ل د والاقيه الغاليه يدعون عنهم في قصر الموت وقرائح ا ل ح ي ا ة لما ا ر س و المولد الذي يوصف اليه في المعركه ا ل ط ا ئ ل ة وفي ه ا الفرس عليكم بملاك اما الاسلام و إ م ا الاسياد و إ م ا ا ل ح ق قالوا تلكم من أ الاف السحراء و ذ ه الادمان ا ل خ قال نعم اني مسير لكم هناك قم ا ح ر ا على الموت اذا ما صحيتم انتم على الحياه ا ر ص على الموت كما أ ر ب ت م انتم على الحياه نعم ان ا ل ا ن ت ص ا ء اولاد صح المعارك لا يفوت إ ل ا للذين يخرجون ليموتوا في معركه اخرى اخذ المقرر الكتاب المعارك عن ا ل ك قال و ض ف ع الله الوحش وما اخذ عن ا ل ن ا و ا ل ق ا ر قال عبد الله ل س ا د ي هيا نعرف ن ا ع الله تعالى قبل أ ن تنزل معركه فبدل ع ب ه انا واحد ن ابي ي ق ط ا ك ورافعه امن عليه عاقبه ا ب ن ج ا ج قال نعم اللهم انصر غدا عدو شديدا ب ه و ه شديد خ ا ر ق ه ف أ ل ق ا ه ف ا خ ر قاهله فاقتله فيك واخذ قلبه وردمته وامنن علي عفو الله و ل ي ر ذا يتجحش فكان العبد على عفو الله اتجح واطع شاهد الخافتين قال اللهم نصلي غدا عدوا شديد م نفسه قوي م ط ر ه اقاتله و ا لكم قاتلني فيقتلني ويبلع ن م ت ي ويقصم اذكي ويعلقها في خيرك يا طارق فاخاف يا رب ا فتقول فيما هذا يا عبد الله اقول هذا فيك يا رب اقول هذا فيك يا رب امه اتينا عن ذلك هؤلاء يستقبلون المهاجر بالموت نعم يستقبلون عن الموت وطردت عبد الله بن جحي فنالها وخططها الله منه ولذلك نسال الله وقال في امري ولو كل ا ن م ا ل ه كان عبد الله بن جحي افضل ق من ابيكم جمع ه ذ لمن زلت اذان علي ومعاويه قال عبد الله افضل من ابيكم جعل يدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قبل ان ت ل ع نحله وانهم من ينتظر وماذا ه ا يسل الى اين تاتيه اين تاتيه انظر السائله في الهي ايها الشاب من امركم الذي يحلقونه ويحلقون الحاكم ن الا ما امركم بهذا م ا لم يمركم بالله ان محمد صلى الله عليه و ا ل م ي ا ل ر ك م في اطلاق اللحاكم من لم يمركم ب ح ق ه أ ع ظ م من غلاي الله من يكون على عذر وكل متلو ن ه س ي ض ع ل ل ه ا ل م ا ت ه منا يا ب ل ل المصاحب ج ا ع ه ي ورد هذا حب الجبالين بالعطاء بكل الشعوب محمد يقول أ ع ق ل لحال حب الشوارب جعل امي اقبل ا ل و ج و ه عده في الايام يا شر مما امركم بغير ذلك اين القران في جوار امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اصبحت مؤخرا ان عمرها استحق زمزم رجل بن علاه قال يا ابن علاه اعلان بن علاه عن حرام قد رايها رجل اذا جاء القران او بناء فانما عزفت رايهم مع الله قال الا فقدت ايسلفت مقبس الدعوه يتاولون النص في كتابه الضباء الراس المستقيم في ش ر ا ه شركه دعويه يقول يقوم للمسلم ي ن يتنازل عن العمل الظاهر في بلاد الاخرى رغم انهم من ا ف ق ا ت النبي دعيه قال ان علاقه الظاهر للباطل وثيقه وعلى العمل فقلنا ن ك ثمن الظاهر ثمن الباطل و لن اسمنا ابدا الموت الا سبحين سبحوا ق َ ل َ ل َ ي ْ ت الصبر ََ ل ْ ن َ يقوم نفسي ولما َََ مصره بقوله هو لكن َ مصره بقوله هو لكن مصره ُ م بقوله صلى ا ل و َ عليه واله و َ ل م فلا قوله َ م ن ف َ ل َ عيسى في الدين اشكال ع ج ي ه ِ ه ي ئ ا ت عجيبه من لم يقوموا كما يرون الله. ان, إن وحليه وحليه وحليه وحليه الله لم يحمد ذلك يقولون نحن ك ل س ع ن ليس س ع ن هذا اراد ان تظن متعه كلمه النبي ص ل الله عليه وسلم دعهم يضربونك بالجهاد و ي ر ت ا و ن ل ا ب د واخذ الله ا ح ي ا ن سعيده أنه س ولكن يجب ان ل و ا يكون أحد ر ع هناك إ ن امر اخرى ويقولون ك ان هناك امر ل أ اخرى شفنا ك بين يديك ولينقي اخواني ان احرق مثل كثيره وقلبي هيفشل الله كثيرا جدا في الارض كثيره واقول قولي هذا واستغفر ا الله ولكم و ش و د ان لا اله الا الله وحده لا ل شريك له وشهد ان محمدا ل عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ونعم كانوا يطلبون الموت وكان الموت يظهر منه و ل ظ ه ر من يطلبونه يستحسونه ويعزون الشيء اليه لا يخشون الكتاب لهم ا ث ل ا في معركه الطريق الى معركه القيصر بين الحق والباطل ا ل م ع ر و ف ا ل ذ ي م خ ر ج خ ل الكفر واداء الاسلام الى بلاد المشرك خرج عبد الله م ن عمرو ا ل م ا ل م ع ر و ف ل ي ب الاعمى أ ى أرض ا ل م ع ر و ف ر ا ل معقول ع ا ر ه الله تعالى بكتابه كم منا ن الناس يرسلون ان ينصح يعظهم بكتابه لما قالت ب ن ف المصري اذن لي ولا اخذني فلا ت ي الحكمه كفر لمن قال ل م ن عرفته قال لو قال يقول لانهم يسالون الصواب ولا لازم ينحت ولا ي ر س و ن عن الاثمان يعني ل أ ن فلا حسن رح يستبد ولا يسالون ف ا ا هي هو ليس له مكان ا ك م ل ك ن ا ط ع ي ن م ا ا منافقا حتى في بيعه الموجه التي تسمى بيعه الله فيه في ن ش ر ة الطبيعيه فتاتي ر ل ي ه ا على ب ل ك لما ق ا ى ا ل م في كولا يقال ان المسلمون لم ينعموا م ل م و ا ح ل ه س ا ن ز ل الصحابه اين ينعمون فنبهوا ويدعونه على الموجه نفر خليل وهم من خلد مكه وخرج عليهم اهل مكه ملك انهم سلم خلد ن ظ ر و ا الله يجيء على الكفريج يحلقون الحقوقون الحياه ي ق و د و ن الحياه ا ل ت ج ا ر ي ن م ب ا ر أ ن ا اصدقاء و ا ل ف ه في ا ل ا ي من باب الرياح نخرج ا ر ا ء خالص يا جماعه ويسمع رائد ولعائشه كانت الشوارع عشان ت ة ك ه ا ذاهب فقام واصبح منا فقال لهيرا يفعل ذ ب ك لا يعود ا ل ي ك فقط الا يعطيك ن و م ق ا م المهم وضرب ع ي ن ا اذن زواجه ركب زواجه وضرب من زيجه شريره غير صبغه اعطيك اسم ع ر ا زيجه راهب زيجه ابنه يبتهد بها أ ق و ل النور مكرم خرج ا ل ط ا ي ف ي ن قال يا سعيد لو قلت يرجع إ ن ك ر ه ل محفور قال لا يا س ع لا يا سعيد اقبلنا علي لشهاده رجل ب ل غ ن شافع عياده ا ل ن و ر أ ر ا د ان ننظر بكاءه وجهاله لجهاز نبي الله تعالى يريد ان يموت نعم اما نموت أفعر نموت كالاتعب على قلوبنا نموت عظيما للدنيا ماذا جئنا منها ولم نشفع ابدا ولم نخفيها ابدا خفت م ا ل ا لانها استعبدتنا ل د و ن الله قال يا محمد اجلي اتظهر الثاني قال يا أ ح م د الغالب أ م ا يستطيع الاعمى ان ي م ل ك وارض ورواد المسلمين ليكتبه افضل جاهل الينا وافضل جاهل الينا لانها رايت اصطفى ضخم ضخم ضخم ضخم ي خ م ي خ م ضخم ضخم ض ل ا ضخم ضخم ضخم ي خ م ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ن خ م ض ه م ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ض ن م م لن ي م ض ى الله يا من م الوحش اليك يا رسول ا ل ل ا ل ي يا ل ل ه ا ل ي يا ع ب الله اليك ي ع ب ا ل ل اليك د الله ينعم ن كل نصره ينصره على هذه المحل معا لها اليك ا ا تعبير انه لشهر البيت بسعر ب ز الام تتوحى على الرزق رجل خلق الله اسمه في كتابه ا ل ج ب ل ى للمحارم خرج يموت من مما ياخذ من بيته يموت أ ي ن الصادقون وقال الذي لا اله الا هو لو وجدوا مكانها ح ا ل الامه فلا عرف نحو الدنيا ونحن بدناها قال عرفنا ي ه اين نزلت اين بدات القرار وعرفت بلا طوامش فخمت ي ن هي ا ل آ ن أ ي ن انت عليك الثياب الرافضه ا ل س م ر أ ي ن نقارن و ر ق ى الهمه أ ي ن ك البلاد ي ن هذه البلاد يا رب الله ت أ ك ل و ن و ت ص ا ب ن ا ت ن م م و ن وقد ق ر ا م في نواحي ا ل ج ا ئ م واهلائهم ف ه س م ع لكم ح ي ا لما ا ن ك و الله ت ع ا ل ادم من ا ل ج ن ة فهو يعطي ا ل ا ر ض アラスイを講じている。 فليست الدواء الرجال قال شيخ الاسلام في كتابه ا ل ر ي م ا ن في المدرسه كان عن استثناء القلوات اجل من يقوم المسلمين سوء العذاب ي ع د ب ه م عذابا شديدا ويقول لاهل الكفر ومع ذلك ينعمونه انه مسلمه ما ا د ب و ا أ ن ه يقول لا اله الا الله محمد ل س و ل الله يقول فرعون ح ر ع و ن وكان قال ابني وكان خالق ا ط ل ه نفسه جحدوا بنا واستيقنتها اوقاتهم علموا ان الاسلام علموا انه قصدي امام عباده ومع الذي ي ح ا ر م و ن ه وانا اعظم ب ا ل م س ل ي ن عارف جدا فاذا ع عبد الله بن ا ل ك لوم إ ل ى أ ه ا ت المعارف وارتفع الغبار هذا ا ل ن ف ع واختار الفاز بالنابلس وجاء المملمه جيش خ ا ل ب على مملمه ل د ا ل م ز ر ي د ت ر ف د ان ت ب ق ل غ ا ي ة ل ن س لاهلك الى غايه ف إ ن ه كان من ز ؤ ا ل ه الشرك والمالوف اليه يرفض ابتدا عبد الله طرق يدينه لديه جرائح فقررت فالزققها الى الكارثه قررت اثاره فالزقها بدينه وعثر ما عليها عضويه حتى ما التقوه الى الارض ما تستعين للاسف اراد ذلك نحن اراد ان ي م ر ت و ا ونحن لم نريد انه ق ر ا م ا الحياه وهذا هو الامر المفتاح انا في ا ل ب ه من و الهكذا ل ن ح ن فيه والذي يؤمنون ينعزونهم بنصر ب ش ت ة طموح النصران ينعزونهم بنصر طموح النهوض لا ت ب ر من الفارق واختار الشاهد ليقول يرد ما لو ان العهد عقل وبيكا وبيكا شينه صبع الليل ع يوم ينعمها فلا ينعم بل ي ن ه أ ي ا م ص ع ب ة يعني ا ع ا ق ل دل على نفسك يرى المبالاه أ م ا عنها عقل وتلك ف ض ي ة م طبع الغيب إ خ و ا ن الله م ت ر س ل طويل قد ينتهي ب ا ل ا م ب ا ء وقد ينتهي لهم بانتهاء الصاحبه لا لا ي ج مصير ولكن احاملكم الامريات هذه رساله طويله الاسلام يامر يامر ان يحفظها على حياه الا انتم ام من مودهم هل ن تراه ان تريدوا اسمعها لا ارادكم ليس بها ي ز ه ا ن ت ويحفظها ان لا يمكن ان ت ر ه معا و ل ه ت ه القوه هل هي موضوعنا هل ل ر م من ه ؤ ا ء ولا حملكم من نقضيه اما قراه وايت ذ ل في كل هدف في كل من تتاثر مظاهريه بديهه سريعه وهاد الطعم وابتياج بكل هذه نعينك بها ونزوده ل ء ف ي ا و ه الشائعه وعينكما ل يا شباب وفي كل من يحب ا ل ف خ ز ن لكم لا أ ق و ل لكم كيف ولكن في ح ل و ن وارفق ارخاء رسائلتي لا تجعلني أ ح د ر ا ت ي م س ت د ف ا لكل ص ف و ب و ل ا خ ط ا ر لماذا لما ظهروا لما في هذه الدعوه اعلانا لماذا ر ه ر و ا في هذه الدعوه اعلانا لان دعوه الظروف مع الخوارج لو ان لم يحظروا هذا هو الفرائض لغضوا على س ي ر ي ه م وعلى جبالهم لا يكون من أ ي ن ما يفتح السيوف ولا يكون على هوايته على هاتيهم ي ن ت ك و ل ا ل م ع ا ك ه ا ل ث ا ل ي ة في أ ي شيء ا ي ق و ل لا ي ق و ن ولكنهم لا يعلمون اين تكون معي ومن الذي يثيرها ويقولها من ويأخذ فعبه. ويأخذ فعبه على ايه العديد ثقافه المريض وخياراته س لله تعالى وخياراته لا اله الا انتم ان تخرجوا تفضلوا العين ولم تقول حتى ي ح ف و إ ان النصر لا ياتي الا على الناس دين القران الكريم ينفذ هذا الوقت ويقوم به لا مهما ويشغل بطوله و ا ق ص ع ويقع روحه على خدعه يوم السلامه في سبيل الله والى لا تبكي ي ج ر ه فاذا في اعالي اصحاب الرجال عباد الله واقول ق ا ل هذا و ا ت غ ك ر الله لي و ل ك وارض الله تعالى ان تعلمنا كنا ما تعلمنا ما تشفعنا و ق ل ذلك اقوال الهدي واقول قولي هذا و ا س ت غ ف الله لي ولكم